بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا وارضا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وسلم وسنته وصار على نهجه واقتفاء فرائض يوم الدين وبعد احبد خلافه لازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى القراءه في هذا التفسير المبارك وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ورحمة الله سعادة. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قال الله تعالى فان حادوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل الذين اوتوا الكتاب والمؤمنين اسلمتم فَإِنْ أَسْلَمُوا فقد اهتدوا وَإِنْ تولوا فَإِنَّمَا عليك البلاغ والله بصير بالعباد قال رحمه الله لما بين أَنَّ الدين الحقيقي عنده الإسلام إِنَّ الذين يكفرون بِآيَاتِ الله ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبقت أعمالهم في دنيا والآخرة ولا لهم من ناصرين لما بين أن الدين الحقيقي عنده الإسلام وكان أهل الكتاب قد شافه النبي صلى الله عليه وسلم المجادلة وقامت عليهم الحجة فعاندوها أمره الله تعالى عند ذلك أن يقول ويعلن أنه أسلم وجهه أي ظاهره وباطنه لله وان من استدعوه كذلك قد وافقوه على هذا الاذعان الخالص وان يقول للناس كلهم من اهل الكتاب والاميين اي الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم ان اسلمتم فانتم على الطريق المستقيم والهدى والحق وانت توليتم فحسابكم على الله ليس وان ليس وانا ليس علي الا البلاغ وقد أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة أي الذين جمعوا بين هذه الشرور الكفر بآيات الله وتكذير رسل الله والجناية العظيمة على أعظم الخنق حقا على الخنق وهم الرسل وإمة الهدى الذين أمرون الناس بالقسط الذين اتفقت عليهم الأديان والعقول فهؤلاء قد حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة واستحقوا العذاب الأليمى وليس لهم ناصل من عذاب الله ولا منقذ من عقوبته نعم هذا من باب الوعي فإن الله تبارك وتعالى قد أرسل سفراء بينه وبين الناس وهم الرسل والأنبياء ومن تبعهم ممن على طريقتهم ومنهجهم فحق هؤلاء الاحترام والتوقير والتبجيل وأعظم هؤلاء الرسل فهل يقتلون وهل يؤذون كما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس أي جناية اقترفوها وأي ذنب ومعصية ارتكبوها حتى يقتلوا او يضيق عليهم إنما هذا يفعله الصفهاء فحق من دل الناس على الخير أن يكرم وأن يحترم ان يدعى له لا أن يفعل فيه هذا لهذا كان من باب الوعيد أن يبين الله سبحانه وتعالى أنه إن حصل ذلك فذكى ليس بغائب عن الله عز وجل وأن الله لا يعلمه فليعلمه او أن الله لم يأذن بذلك كوناً بل أذن بذلك كوناً ولكن ليبتلي عباده بذلك فجعل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فتنة للناس وجعل الناس فتنة للرسل وابتلاء وامتحانا واختبار وإلا فليس ربك سبحانه وتعالى بخاف عليه شيء من هذا ولو شاء الله عز وجل لما مس واحد من هؤلاء رسولا ولا نبيا ولا تابعا لرسول أو نبي ولكن هذه سنة الله عز وجل في خلقه فمن الانبياء من قتل كذفرية ويحيى، القدم رأسه مهرا لمرأة هل ربك سبحانه غافل عن هذا؟ هل ربك على سبحانه غير قادر على حب أنبياء ورسله الرب عز وجل قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وكسرت رضاعيته وشج رأسه حتى قال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شد وجه نبيهم وجه نبيهم فهذه سنن ارادها الله تبارك وتعالى وايضا دروس لاتباع الرسل أن هذا الطريق من اصعب الطرق على الاطلاق اصعب طريق على الإطلاق طريق الدعوه الى الله عز وجل واشق طريق على الاطلاق طريق الدعوة إلى الله عز وجل كل أمر يهون دونه لأنه معنى بأهم قضية وهي قضية استقامة الخلق ولما كانت قضية استقامة الخلق فيصلا بين الرسل والأنبياء وأتبعهم وبين إبليس الذي أخذ على نفسه عهدا أن يضل الناس جميعهم إلا عباد الله المخلصين كانت الحرب الضروس والمعرق القائمة من إبليس ليصد عن الأنبياء المرسلين وأتباعهم لهذا القضية خطيرة جدا وهل خلق الناس إلا لها الاستقامة على شرعة كل نبي وهل غاية من خلقنا إلا هذه وأما أكل وشرب وعمل وزواج ونكاح وكل ذلك فإنما هو تبع وإن لم يكن كل ذلك لله ويتقرب الى الله فلا فإذا قال تعالى الذي خلق الموت والحياة له ليبلوكم أيكم احسن عمل هذه الغاية خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولما الجنة والنار التي مأذن الناس اليهما جميعا إذا هذه أعظم قضيه لهذا كانت أعظم مهمة دعوة صعبة جدا دعوة الله طريق وعب بكل ما هذه الكلمة يستطيع الإنسان أن يسلك نفسه أرض الخلق واغضبهم أما طريق الدعوة فصعب صعب في تحصيل زاده وصعب في الثبات على الحق فيه وصعب في تحمل الإيذاء لا يمنه وليس هناك مراقب دنيوي وراء إبليس يجلب أعوانه وجنده لصد دعائي إلى الله سبحانه وتعالى طاره ييئس وطاره يقلب عليهم وطاره بالغرور والعجب جميع الأدواء يجربها الشيطان على الدعاء إن لم يأتي بباب الصد واليأس أتاه بباب العجب والغروف انظر الناس حولك حتى يجعل من هذا حائلا ومانعا من قبول الحق احيانا فالمثل لا يخطئ وإن اخطا لا ينبغي أن يقال اخطا أنا يمكن أن أقول أنا أخطئ على وجه أظهر فيه منزلتي لا على وجه فعلا يبين الحق ويقرر هذا ولكن أريد أن أمدح من جميع الجهات كما مدحت بأنني المصيب أريد أن أقرر عند نفسي أحيانا أنني في هذه المسألة كذا حتى أمدح من وجه آخر وأما من يسأل فيقول لا أدري إرادة لإحقاق الحق وخوفا لأن يقول بلا العلم وأما من يقول تمنيت أن يكون ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج أحد إلى علمي وأما من يقول وماذا لو قال الناس بأنني لا أعلم أنت لا تعلم حتى أنت لا تعلم أيوة نعم حتى أنا لا أعلم أخبر الناس جميعا أنني لا أعلم فهذه أعظم قضية قضية الدعوة وإذا كان الناس يصرفون المليارات المليارات على مستوى الكون كله من أجل إصلاح نقطة ماء تشربها أو مليارات من أجل تحسين مواصلات او مليارات من أجل تنقية هواء أو مليارات اجهزه متعددة من أجل الحفاظ على الأمن او مليارات اجهزه من اجل النظر في التعليم او مليارات اجهزه من اجل النظر إلى الاعلام مليارات في كل باب وجانب واجهزه ودوارات ومحلات تعليم فكيف بإصلاح الخلق فيما يقربه من الخالق سبحانه وتعالى يعني أين المليارات وأين الأجهزة اشياء فردية فمعوقات كثيرة جدا في هذا الطريق في طريق الدعوة في الله سبحانه وتعالى لهذا الخلق على أهل الحق من الأنبياء ومن المرسلين ومن أتباعهم تولى الله عز وجل بيان مؤاخذته لهؤلاء وتهديدهم إن الذين يكفرون بيئات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين مرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم اولئك الذين حبثوا أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فإن تنكر لهم وإن خذلهم الناس فإن الله من وراء من يؤذيهم لمحيط وحسبنا الله ونعم الوكيل فهذا فيه وعيد شديد من يتطاول على الدعاه وأعظمهم الرسل وفيه أيضا تصميم للدعاء وتفريج عنهم فإن كان قد تنكر, تنكر الخلق فحسبكم الخالق سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله حسبي يكفيني لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش ان تولوا فقل حسبي الله قال سبحانه وتعالى اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه لكن مهما كان الذين من دونه ومهما خوافك الشيطان إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخفوهم مخافون إن كنتم مؤمنين هذا الطريق لم يكن الزاد له قويا فالفتنة فيه عظيمة فتنة من كل اتجاه صعب يا أخواني والله والله ما أشق هذا الطريق ما أشق ولو لم يكن شاقا صعبا وعيرا لما انتدب الله عز وجل إليه أعظم وأفضل الخلق وهم الرسل والأنبياء وأيدهم بالمعجزات والآيات والبراهين وكان الكون كله من أجل هذه الدعوة إليه فما خلق الله الخلق وارسل الرسل وأنزل الكتب وأوجد الجنة والنار وكان موت وبعث ونشر وحساب وميزان وحوض وصراط إلا من أجل هذا الطريق فإن تدبرته وتحملت وصبرت وعددت الزاد الذي تلقى الله به فأبشر فإنه على قدر ما فيه من صعوبة ومشقة على قدر ما فيه من حلاوة ولزة ولست أبالي حين أقتل مؤمنا لكن بشرط البصيرة والتحقق من الزاد الذي تحمله والتحقق من الطريق الذي تسلكه وإلا فكم من الخلق هلك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق بغير حق هل معنى ذلك أن هناك قتلا بحق ليس هناك قتل للنبيين بحق كله بغير حق لكن هذا من باب الصفة الكاشفة التي تبين جميع القتل بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق النبيون النبيون ما هذا سبحان الله سفكوا دما أبدا أخذوا مالا أبدا قطعوا رحما أبدا عق والدا ابدا كما قال جعفر ابن ابي طالب وعمر بن العاص وعماره بن الوليد لما جاء الى النجاشي يطلبون يطلبان اناسا تركوا لهم الارض وما فيها فما لكم ولمن هاجر الى الحبشه أما أرضكم فعندكم مهاجر وأما أموالكم فعندكم ماذا تريدون من قوم ركبوا البحر وتركوا لكم الجمل بما حمل على ما يقولون وكانت المناظره بينهما وبين جعفر يطلبان تسليم هؤلاء النفر اليهما فقال جعفر رضي الله عنه للنجاشي سلهم سلهم على مال الهمه والحرف سلهم أنحن نحن عبيد ام أحرار عبيد ابقنا وشردنا وتركنا أسيادنا فجاء الساده يطالبون بالاموال نحن عبيدنا احرار فقال عمرو بل احرار كرام قال فهل سفكنا دما فقال عمرو ولا قطره قال فهل اخذنا مالا قال لم تأخذوا مالا طيب علامة تطلبوننا وتطلبوننا علامة لسنا عبيدا فررنا من أسيادنا ولسنا قتلة ولسنا مغتصبة للأموال فعلانة لأنها سن الكونيه لأنها القضيه الكبرى في هذا الكون التي ينبغي أن أتواص بها وأن عدة الزاد لها فليست الدعوة إخواني هواية ولا منظر جميل تراه لشيخ على منبر، فتتمنى أن لو كنت مكانا ولا صورة حسناء على شاشة فضائية فتمنى فتتمنى أن لو كنت على هذا المقعد فيمدحك وأناس ويتعلق بك اخرون من فهم من الدعوه هذا فبيته اولى به فطريقها صعب شاق ولولا والله ما عند الله لما سلكه سالك لولا ما عند الله ما صبر احد ما الذي يجعلك تصبر؟ دنيا موجودة لأوفر ما تريد بغير هذا الطريق ولأن مقومات الداعية متعددة لا الداعية قضية مال يجمع اذا جمعوا وانفق على الناس انتهت المسألة؟ لا نعم يؤلف القلب بالمال لكن ده طريق بس واحد ولا هو علم فقط مقومات متعدده علم منهج تاليف قلب بمال او بغير ذلك ثبات صبر على الاذى اعتبار بحال السابقين من الرسل والانبياء واتباعهم مطالعة ما عده الله عز وجل في الآخرة وكلنا نقص عليك من انباء الرسل ودى من الخطاب لمن لأعظم الدعاه على على الإطلاق فما شهدت الأرض في عصر من عصورها أعظم من هذا الداعيه النبي صلى الله ومع ذلك وكلما نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك ما نثبت به فؤادك إذا كان هذا خطاب للنبي فما بالي وبالك أو أننا لا نفهم ما معنى دعوة ولا ما معنى هذا الطريق ولمن المقومات التي نحتاج إليها في هذا الطريق ولهذا كم من الدعاء جاءوا فرحلوا وأثرهم قليل ولكن من أثر في الناس بحق وترك ميراثا بحق فهم قله اي والله قله ولو تعلقت قلوب وعواطف باناس كثيرين واذا اردت مقياسا بسيطا او علامه قليله قل وسل نفسك هذا الداعية مثلا زيد من الناس لو مات اليوم أي شيء سيفتقده الناس نعم هل سيفقدون رجلا طيبا كان بيننا رجلا طيبا صاحب أسلوب حسن او كذا نحن نقصد بالدعوة المعنى الأرقى من هذا الدعوة الداعي الذي يؤثر إما بمنهج إما بطريقة إما بدلالة فهذا الداعي زيد او عبيد لو مات اليوم ما الذي سيخفره الناس إن وجدت أن الناس سيخفرون منهجا أصخل وعلما بلغ وكتبا درست وتاصيلا ومنهجا ودلاله وتميزا وتمييزا فاعلم الناس خسروا فتقول اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منه كما مات العظام شيخ الاسلام احمد هؤلاء تركوا فراغا حتى المعاصرين من العلماء الكبار أمثال ابن باذع او عثيمين أو الألباني الشيخ مقبل كل هؤلاء تركوا فراغا ترى ركنا من الدعوة والعلم والبصيرة والمنهج ترى التمييز مازلنا إلى الآن وقد ماتنا نقول أفتى فلان وافتى علام ذكر فلان وذكر علام ما زالوا بين بيننا, بيننا فماذا لو مات فلان؟ ما الذي نخفره صحنا سنبكي رجل فيق ويسلب حسن لكن يعني في منه كثير ولا فيه تميز نقول اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خير من هذا وهلم اخواني نواصل الطريق تعالوا قد يواصل الطريق واحد، قد يواصل طريق جمع. بدأوا هذا الداعية فما الذي يدفن مع هذا الداعية ونشعر بصعوبة في سد هذا الباب على كل هذا طريق من أصعب ما يكون ومن اشق ما يكون في كل أمور هات شيئا سهلا في هذا الطريق شيء أحدث سهل شيء واحد فقط سهل في هذا الطريق ولا شيء ولا شيء أصعب شيء من كل ناحية نعم قال, <تصفيق> <تصفيق> قال الله تعالى ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحفظ بينهم ثم يتولى سريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معبودا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 ويدعون إلى كتاب الله الذي يصدق ما أنزله على رسله ثم يتولى فريق منهم وهم معربون عن اتباع الحق فكأنه قيل أي داع دعاهم إلى هذا الاعراض وهم أحق بالاتباع وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فذكر لذلك سببين أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة وأن النار لا تمسهم إلا اياما معدودة حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة كأن تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا ومن المعلوم أن هذه أمان الباطلة شرعا وعقلا معروف المتجر... لا تجر إلا جاهل دائما المتجرئ جاهل متجرئ في أي شيء جاهل بحقيقة ولهذا فرق بين الذي يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى فيعظمه ويعرف قدر العلم فيعظمه ويعرف قدر العلماء فيبجلهم يعرف قدر الدعوة فيزداد لها بالزاد يتزود لها بالزاد الصحيح يعرف قدر كل من عرف قدر شيء هذا خافه أما من تجرى هذا لا يبالي ولهذا تجد الذي يتجرى على القبلة مثلا من اللي مش حاصل واحد حافظ لا يتجر لكن دائما الجاه يتجرع المنبر جرع الفتية جرع التعليم هذا هو الجاه أما العلماء لا ولا تشوف دول جمعوا بين الإعراض وبين التجرع على الله والاكتئات عليه فقالوا لن تمسنا النار إلى من معدود قل اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون اخبرونا فدعاهدوا من الله وعده إياكم وفي أي كتاب أنزل هذا العرف او أنكم تقولون عليه ما لا تعلمون أما الآخرون قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربما رجعون إنما يخشى الله من عبادي العلماء فدائما التجر قرين الجاهل فإذا جاهلت شيئا تجرأت إيه؟ نحن والثاني أنهم لما كذبوا بآيات الله واستروا عليه زي لهم الشيطان سوء عملهم واغتروا بذلك وتراء لهم انه الحق عقوبه لهم على إعراضهم عن الحق فهؤلاء كيف يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة ووفى العاملين ما عملوا وجرى عدل الله في عباده فهنالك لا تسال عما يصلون إليهم العقاب وما يفوتهم من الخير والثواب وذلك بما كسبت أيديهم وما ربك بظلام للعبيب الله, الله أكبر الله أكبر نعم قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتردق من تشاء بغير حساب يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أصلا وغيره تبع أن يقول عن ربهم معلنا بتفرده لتصريف الأمور وتدبير العالم العلوي والسفلي واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف المحكم وانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء فليس الأمر باماني أهل الكتاب ولا غيرهم بل الأمر أمر الله والتدبير له فليس له معارض في تدبيره ولا معاون في تقديره وأنه كما أنه المتصرف مداولة الأيام بين الناس فهو المتصرف بنفس الزمان وقوله بيدك الخير أي الخير كله منك ولا يأتي بالحسنات والخيرات إلا الله وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله تعالى لا وصفا ولا اسما ولا فعلا ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره فالخير والشر كله داخل في القضاء والقدر فلا يقع في ملكه الا ما شاءه ولكن الشر لا يضاف إلى الله فلا يقال بيدك الخير والشر بل يقال بيدك الخير كما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم يا سلام يا سلام على الكلمات من زهر. شوف لما المفسر يكون على اعتقاد الثلاث اطمئنان تطمئن ولا يفوت الفرصة في تقرير هذا وإذا كان العالم على طريقه الثلاث فإنك تأمن في كل جانب حتى لو عالم في النحو جاء يضرب مثالا سيضرب يا الله يا شباب نريد جملة اسميه يكون خبرها مثلا جملة فعلية. يلا قال تعالى الرحمن على العرش استوى الرحمن علم القرآن يلا أعرفه الرحمن على العرش استوى عين الخبر على العرش ولا استوى مال على العرش به متعال طب الخبر هنا ايه فعل ماضي خبر فعل ماضي فمن انواع الخبر فين الجمله الفعل و... و... والفاعل طيب الفعل والفعل ده بر يبقى الخبر فين استوى جمله استوى إبا الرحمن على عرشه استوى يجيب ويتكلم ولهذا نقول لك لا تجلس أمام مبتدع أبدا لا في النحو ولا في الصرف ولا في أي شيء لا تجلس أمام مبتدع أبدا لأنه سيغزوك سيغزوك من خلال تقريره لمنهجه سواء بالنحو سواء بالتفسير سواء بـ بـ يعني بالسيرة بأي طريق لا تجلس لا تجلس امامه ومبتدع عادتا يبقى مش لازم نتجلس مثلا امام صاحب سنة اذا جايش يدرسه في الاعتقد بس لا عقيدة فقه كل شيء لازم تجلس امامها ستحتاج الى تقرارات ثلفية في كل باب، في كل باب ستحتاج لتقرارات ثلفية وفي كل فنة ستحتاج لتقرارات ثلفية لا في الفقه ولا في السيرة ولا في التفسير. ولا في اللغة ولا في أي باب تحتاج إلى تكرارات سلف بل يداوم مبسوطتان لما خلقت بيَجية إلى غير ذلك من هذه نصوص الصفات حينما تأتيك إيه حينما تأتيك كأمثلة في باب مثلا في باب النح يبقى تحتاج إلى مثل هذا نعم قال تدراك بعض المفسرين حيث قال وكذلك الشر بيد الله فإلا وهم وهم ملحظهم حيث ظنوا ان تخصيص الخير بالذكر ينافي قضائه وقدره العام وجوابه وجوابه ما فصلنا عرفتم يعني ملحظهم انه لما قالوا الخير والشر بيده سبحانك كما الخير بيديه ففسروا ملحظهم في ذلك حيث ظنوا ان تخصيص الخير بالذكر بالذكر بيد كان خير ينافي قضائه وقدره العام فلما وقعوا في اشكاليه كيف ان الله قدر الشر وكيف ان الشر لا ينسب الى الله فهلك لو قلنا مش بيده الشر قد يتوهم متوهم ان الله كذلك ما قدر الشر فمن اجل ذلك نقول بيده الخير وبيده الشر نقول من قال هذا اصلا من قال بيده الشر في نص واحد الله ام رسوله ما قال احد الخفي على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما يليق سيما في موضع الثناء وموضع المدح، فلو كان يليق بالله عز وجل يضاف إليه الشر لكان بيدك الخير والشر ولما كان من التخصيص بالخير معنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليه ولا يكتفي بعدم ذكر الشر بل ينفي يقول والشر ليس إليك والشر ليس إليك ها؟ لا وصفا ولا فعل ولا حقيقة منك بلا حكمة وإن كان لك تقديرا فأنت الذي تقدر فنفرق بين الفعل والمفعول بين فعله سبحانه وتعالى ومفعولاته بين فعل الذي والقدر القدر أو التقدير وبين مفعولاته اللي المقدورات أما المقدورات فهي الخير والشر وأما التقدير فإن الله عز وجل لا يقدر شرا مخضا وإنما وإن قدر فلحكمة بالغة تعلمهم سبحانه وتعالى بها ان تدبرتها ينتفي الشر الموجود في هذا الشر الموجود في هذا ويصدق قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك اي الشر المحض لا يوجد فهذا التفريق بين فعله سبحانه وتعالى وتقديره وبين مفعولاته وتقديراته ملحظ مهم التفريق بين ما يكون على وجه الثناء مما يحافظ به على جناد ربنا سبحانه وتعالى شيء وما يتعلق بالتقدير شيء آخر لهذا نحن نثني على ربنا بأن الشر ليس إليه ونحن نعلم أما ربنا إنما قدره فلا يقع في ملكه سبحانه وتعالى شيء فلا يقع في ملك ما لا يريد ولو أننا أثنينا على الله عز وجل بأن الشر ليس إليه خلقا خلقا ولا إيجادا ونثنع الله هذا فقد انتقصناه انتقاصا عظيما لأننا بذلك ندعي انه يقع في ملك الله عز وجل ما لا يريد كيف يقع الشر في ملكه وهو لا يريده سبحانه وتعالى وهو لا يعلم عنه شيئا نعم يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار أن هذا على هذا ويحل هذا محل هذا ويزيد في هذا ما ينقص من هذا ليقين بذلك مصالح خلقه نعم و و وكذلك ليبين للناس أنه سبحانه وتعالى بيده مقرده كل شيء ولا يعجزه شيء ولهذا من كل شيء خلقنا زوجين ظلم ونور قصر وطول كل هذا يعني هذا التصنيف وهذا التفاوت دليل وإرادة كما قال العلماء كما قال العلماء إن هذا التباين والاختلاف هذا دليل لإرادة فنثبت الإرادة بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والنظر من هذه الأدلة النظرية أيضا نثبت إرادة الله تبارك وتعالى بإيه بدليل هذا التفاوت وهذا الاجتماع بين المتضادات في الكون نور وظلم خير وشر إيمان وكفر فهذا كل دليل على إثبات إرادة الله سبحانه وتعالى نعم ليقيم بذلك مصالح خلقه ويخرج الحي من الميت كما يخرج الزروع والأشجار المتنوعة من بذورها والمؤمن من الكافر والميت من الحي كما يخرج الحبوب والنوى والزروع من الأشجار والبيضه من الطائر فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض وقد انقادت له جميع العناصر الله نعم. وقوله وترزق من تشاء بغير حساب كيف لا تنقض له وخالقها تاب يعني تاب هذه العناصر وهو خالقها سبحانه وتعالى وموجدها خالق للأسباب والمسببات ولو شاء سبحانه وتعالى لا خالف بينها ولا أوجد كذلك بلا اسباب نعم وقوله وترزق من تشاء بغير حساب قد ذكر الله في غير هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فعلى العباد أن لا يطلب الرزق إلا من الله ويسعوا فيه بالأسباب التي يسرها الله وأراحها طيب